أَلَمَّا رَأَوْا بُزْرَ فَتًى سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نول والقلم وما يسقرون ما أنت في نعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر الغير مبدود وإنك لعلى خلوق النظيب فسات يبصر ويبصر بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي فلا تطع المكذب والدول تذهن فيذهنون ولا تطع كل حلا في المهيد همّا زمّ الشائم بنميب من ناعل الخير معتد أذيب عتل بعد ذلك زنيم 117. أن كان ذا مال وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين